فإنه لن يكافئ والديه نعم والله مهما عمل بنبر فسابقة الإحسان من والديه أعظم من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين وبالوالدين إحسانا فكأن قائلا قال كيف احسن إلى الوالدين كيف أحسنوا إلى الوالدين فبين الله عز وجل هذا الإحسان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 ما هو القول الكريم الذي أقوله لوالدي هو القول الذي إذا سمعه طاب قلبه يا أبتي يا أبا يا, يا يا أبي غفر الله لك يا أبي رحمك الله ما يدخل السرور إلى قلبه و والتواضع لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أن تتواضع لهما مهما بلغت من المنزلة كان بعض العلماء يدرس في مجلسه فتناديه أمه فيخرج من المجلس والطلاب يكتبون ويذهب إلى أمه ويضع الحب للدجاج ثم يعود إلى الدرس جالس يدرس الناس الحديث والسنة فتناديهم يا فلان فيقوم ويذهب ماذا تريد أمه تقول له ضع, ضع الحب للدجاج فيأخذ الحب ويضع الحب للدجاج طاعة لأمه ويرجع إلى درسه مهما بلغت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 يكون ببذل المعروف وكف الاذى وادخال السرور والدعاء لهما والتواضع لهما من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين فالبر يفرج الكرة ويكون سبب لاجابه الدعاء ثم البر سبب لبر الابناء بالآباء وكذا العقوق سبب للعقوق الجزاء من جنس العمل من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين. قال النبي عليه الصلاه والسلام راغما عنفه ثم راغما عنفه ثم راغما عنفه قيل من يا رسول الله قال من ادرك والديه كلاهما او احدهما عند الكبر ثم لم يدخل الجنه من الوالدين من حقوق الوالدين